لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جَاءَ جاء بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد خِلَالَ شديد فجاسوا خلال الديار وكان وَعْدًا مفعولا ثم وَدَدْنَا لكم الجرة عليهم وَأَمْدَدْنَاكُمْ بأموال وبنين وجعلناكم, وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الاخره ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة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 وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ والنهار رَأَيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا رَأِيَتَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا فَمَحَوْنَا آية الليل وجعلنا آية النهار اللَّيْلِ لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا فَضْلًا مِن رَبِّكُمْ عدد السنين والحساب وكل شيء فَضْلًا تفصيلا رَبِّكُمْ عَدَدَ السِّنِينَ وَكُلَّ شَيْءٍ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 وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلتنا من القول من بعض روح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العادلة لَهُ له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلىها مذنوما مدحورا ومن الْآخِرَةَ الآخرة وسعادها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا لن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محرورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفديلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا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 واخفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أَعْلَمُ بما في نُفُوسِكُمْ إِن تكونوا صالحين فإنه كان للأغوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذل تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه جفورا وإنا تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك تردوها فقل لهم, فقل لهم قولا ميسورا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 ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم مدوما مدعورا ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن يذكر وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى بالعرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كثيرا تسبع له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبع بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون في الآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نتوا إذ يقول الظالمون إن تستبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربونك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما وغفاة أئنا لمبعوتون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو هديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فقركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهو قل عسى أن يكون قريبا لما يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إلا بالصم إلا قليلا وقل عبادي يقول التي هي احسن إن الشيطان ينزع بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إِذَا يَأْجَ يَرْهَمْكُمْ أَوْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَقِيلَ رَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ ولكن اصبحت افضل ان عَنْكُمْ قد افضل ان الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ ان رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ افضل أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ افضل عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ تكوني وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ تكوني نَحْنُ مُهْلِكُهَا ان تكوني قد كان ذلك في الكتاب مسحورة وما من على أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون واتينا تموذا قتموا بصيرة فضلوا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك عظيم وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للنات والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يديدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس إلا إبليس قال أسجد لمن خلق سطينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لكن أخرتني إلى يوم القيامة لأحسن كن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفدذ من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بقيمك ورجلك وشاركهم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 وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم الْبَرِّ البر وَكَانَ وكان كَفُورًا كفورا أفأمنتم أن يخسب بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم أَمَّنْ مَن تُمِّي يعيدكم فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فيرسل عَلَيْكُمْ قَاصِفًا من الريح فيغرقكم بِمَا كَفَرْتُمْ ثم بِمَا كَفَرْتُمْ ۚ تَمَتَّعُوا فَإِنَّمَا أَنْتُمْ مُهْتَلِكُونَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِبَني آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ فرزقناهم من الطيبات وفضلناهم وفضلناهم على كثير من من خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل اناث بامامهم فمن اوتي كتابه بيمينه فاولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن تادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتبتلي علينا غيره وإذا لاتخذوك قليلا ولولا أن ثبتناك لقد بيت تركن إليهم شيئا قليلا.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 واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننذر من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يجيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض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 فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما دعمت علينا كسفا أو تأتي, أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيت حتى تنزل علينا كتابا نقرأه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 ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم, ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زرناهم سعيرا ذلك جتاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا ا اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا غيب فيه فابى الظالمون الا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لامسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسعى آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك لا يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغلقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لفيدا وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا فقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا قل امنوا به او لا تؤمنوا ان الذين يؤتون العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون لله سجدا يخرون لله سجدا ويقولون سبحان ربنا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا مفعولا ويخرون للاغاني يبكون خشوعا قل ادعوا الله او الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتقذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا